بنيان مرصوص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 ين يدي من التوراة ومبشر برسولي يأتي من بعدي ومبشر برسولي يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءه بالبيانات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم مما نفترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام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 صار الله كما قال عيسى بن مريم كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أصار إلى الله قال الحواريون نحن أن